تُكِئُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا تُكِئُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ سَائِلًا عَمَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كشجرة خبيثة هي تتت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تثبت الله الذين آمنوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ تر أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلُوا لله عن سبيل قلتمتعوا فان مصيركم الى النار قلتمتعوا فان مصيركم الى النار ولعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل وينفقوا مما رزقناهم سرا من قبل أن يأفي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل أن يأفي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلقت السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّرَاكَ قُلْنَا تَسَقَّى وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لكم, لكم, لكم, لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ رَتِيبًا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشمس والقمر دليل لي وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم النهار